قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين غوتوا العلم من قبله إذا يتنا عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم كشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أن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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كفيلة فيه أبدا ويُنفِرَ الَّذِينَ قالوا تَخذُوا الله ولدا